شيء قال له إنسان عدوه وكذالك بك ربك و. لا <تصفيق> يحلون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Oh, yeah. I'll جنديروا حسيني ورا هو في بيتها نائم شيء و Oh. قد هنفت به وأذن بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصر و گاند و <تصفيق> يرعيمك يا سيون وَطلَ يُِلَدين غُّ عَ مِنْهُما وَذَكَرَ رَبَّهُ تَمَتَّمَ أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات أنزمان يأكلهن سبع عجيب وَالْخَيْرَ بِفَاتِ الْعَرْجِ أَرْجِعُ إلَنَا فِي الْعَرْجِ لَهُمْ يَغْلَوُنَّ شُمِينَ O, and I. ذلك ليعلم أني لم أخل بالغيب وأن الله وكذلك ما كان يوسف في الأرض يتبوع. Oh, no, آن Om Nada Nada. ها شان شان تبير وانا وَمَا لَنَا وَعْدُ أَبِي ذِئْبٌ أَجْمَعِينَ <تصفيق> وَلَمْ نَرَ I You You Mm-hmm. See mm -hmm.